إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا من له هادئ مرشد الله لك الحمد كله ولك الملك كله وبيديك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك وتعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك بارقت وتعاليت أستغفرك وأتوب لك اللهم صلي على عبدك ونبيك وحبيبك ووليك وطفيك وقليلك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ذارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ثم أما بعد فيعني ده تنمر لينا إن شاء الله في سوره الحجرات في سوره الحجرات اتكلمنا امبارح عن يعني يعني تقديم بين لي سوره الحجرات والنهاردة برضو لازمنا في هذه التقديمة قلنا يا جماعه ان سوره الحجرات بتتكلم عن ايه يعني مش هنقدر نقول مثلا ان الصوره دي بتتكلم عن كذا ولكن المواضيع الاساسيه اللي فيها قلنا سوره الحجرات اتكلمت عن موضوعين اساسيين الموضوع الاولاني تعظيم السنة يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله وايه ورسوله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ده حتى الصوت نفسه الصوت نفسه مراعه ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم اولئك الذين ايه امتحن الله قلوبهم يعني امتحن الله قلوبهم يعني انت ربنا صبحات عادي بيمتحن قلبك انت قلبك بيتعرض لامتحانات مستمرة من الله سبحانه وتعالى كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا وفي رواية أو في قراءة عودا عودا يعني ورا بعض ورا بعضاه فانت قلبك بيمتحن بيتعرض لامتحانات من الله سبحانه وتعالى وبناء على الامتحان ده انت بيتبين قلبك ده, ده محل قابل لتنزل منح الله ولا ليس محل قابل يعني اول ربنا بيقول اولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالطقوة لو انت نجحت في الامتحان الله ينزل الطقوة على قلبك يبقى الطقوة دي يا جماعة منحة ربنا ما اللي للي ليه لان القلب اللي فيه طقوة ده لما ربنا بقى هيصطفي ناس للإمامة هيصطفي من اللي في لهم طقوة لما ربنا هيصطفي ناس لنه يبقى أهل العلم وقيادة للأمة هيصطفي من اللي في لهم طقوة ف ان اذا التقوى دي اصطفاء يعني ربنا سبحانه وتعالى بيصطفي اطر القلوب ينزل فيها التقوى بعد كده اللي نزل في قلوب التقوى دول لاصطفوا للامامه في هذه الامه فالتقوى دي من حواظيمه من الله عشان كده في سوره الحجرات ربنا قال ان التقوى دي حاجه من عنده اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وفي سوره الفتح اللي قبلها فالزم والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلا يعني برضه من عند ربنا طب الصوره اللي قبل الفتح اللي هي سوره محمد ربنا قال ايه والذين احتدوا زادهم هدى وقاتهم تقواهم يعني برضو التقواب تيجي من عند الله سبحانه وتعالى فالمعنى مؤكد عليه في التلاث سور اللي ورا بعض صورة محمد صورة الفتح صورة الحجرات يعني اجمالا يا جماعة صورة محمد بتتكلم عن طريق الفتح صورة محمد اللي قبل الفتح اللي قبل صورة الفتح صوره محمد اللي هي قبل الفتح على طول بتقول ما قبل الفتح اللي قبل الفتح طريق الفتح؟, طريق الفتح ازاي نوصل للفتح انك تمشي في طريق محمد مش انت في طريق محمد انت ماشي في طريق الفتح عشان كده اسمها محمد ده طريق محمد انت مع محمد ولا مش مع محمد انت من جيش محمد ولا انتش من جيش محمد انت متبع محمد ولا مش متبع محمد مفاصله يا ده ده يبقى دي صوره محمد بتقول لك طريقك اتبعنا محمد هيجي الايه هيجي الفتح طب صوره الحجرات اللي بعد الفتح يبقى تتعرض لمسألة ايه مشاكل ما بعد الفتح بقى يعني ايه مشاكل ما بعد الفتح نتكلم فيها يبقى ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أنا طبعا يعني يعني الوقت والدكتور عبد الرحمن بيتكلم فقال كلام كتير جدا يعني يعني كلام كتير واحكام كتير واحكام مهمه لينا كلنا يعني اي حد قاعد يقينا في نقاط يعني لما قال مثلا الكلام عن فقه المرض مرض ايه يعني اللي بيتكلم عليه فتفاجأ ان لا ده موضوع علم كبير وموضوع مليان تفاصيل انا لاحظت يا جماعه اللي بيكتب قليل جدا طب اللي بيكتب قليل ليه يعني يعني ليه معظمنا كان ناظر الى ما ليس له كما يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج يعني متفرج ليه معظمنا متفرجين وخلاص يعني انا لو امتحنتكم في الكلام اللي قاله الدكتور عبد الرحمن حد يعرف حين ده يارف يقول الاحكام يعني احنا عايزين يا جماعة يعني عايزين نبقى ناس فعلا اهلك تيال حقيقة انا جاي تساعد درس علم يبقى انا جاي اتعلم انا جاي استفيد انا جاي مش جاي ضايع وقتي مش جاي اتفرج من دخل الى مسجدنا هذا ليتعلم العلم او يعلم حديث عن رسول الله صلى من دخل الى مسجدنا هذا ليتعلم العلم او يعلمه علم يعني تعلم جاي يتعلم جاي يعلم جاي يكتب جاي يحفظ وايخوج علم الناس جاي يدرس جاي يحضر درس بس طالب علم حقيقي فهو كالمجاهد في سبيل الله ده مجاهد ده جهاد الوقوف على ابواب العلماء الرباط وتلقي العلم عنهم جهاد فهو كالمجاهد في سبيل الله ومن دخل الى مدينه هذا الى غير ذلك يعني مش داخل عشان العلم داخل اي حاجة بقى سميها اي حاجه فهو كان ناظر الى ملائكه عارفين يعني ايه ناظر الى ملائكه عارفين اللي بيتفرجوا على ماتش كلا كده متفرجين هو جاي يتفرج هو جاي يتفرج على حد هو جاي يتفرج على حد بيطلب علم فيعني انا مش ب... يعني مش بقول مشارعه حد ولكن انا بقول يا جماعة لازم نكون جادين ابن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يصلون على ايه على معلم الناس الخير على معلم الناس الخير يعني الوقت انت انت مش نفسك انك تبقى كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلمة انما بعثت معلمة احنا وجبنا يا جماعه ان احنا نتعلم ديننا بنتعلم الكلام ده مش راتين بيقولوا يصلون على معلم الناس الايه الخير في خير اعظم من الكتاب والسنه في خير اعظم من انك انت ربنا يعلمك القرآن والسنة وتعلم الناس القرآن والسنة يا جماعة ده فضل وشرف و... و... و... وقدم صدقا عند الله و... ومجمار صدق لازم يبقى عندكم حماس انك انت تتعلم دينك وانك انت تعلم دينك وانك انت تفهم في التفسير وانك انت تفهم في الاحاديث بتاع تمام السلام وانك انت تتنقل الكلام ده وان النور ينتشر على ايديك وصراجا منيرك كما قال تعالى ان ارسلناك شاهدا وبشرا ونزيرا و... و... وداعيا الله سراجا منيرا ومصباح بنور الناس كل واحدين هذا مش للنبي بس اسقح احنا اتباع النابى عليه انا ومالك تبعاني يبقى لازم كل واحدين يبقى سراج منير انت وظيفت حياتك انك تتحول الى سراج منير انت بتيجي مجالس العلم تولع السراج بتاعك تنور السراج بتاعك ومع كده تخرج تنور للناس ليه وصفتنا جماعة بيرسالتنا في الحياة ان تتحول الى تراجم منير هتتحول الى تراجم منير ازاي بكلمتين سمعتهم وكل ما تسمع ثلاث معلومات جداد من سوق الثلاثه القدام وبعد كده ثلاثه بعد كده من سوق ويجي كلام التفسير انك نسيت الكلام الفوق ويجي درس بالليل انك نسيت الكلام عايزين يا أنا جماعه نبقى ناس مجاهدين سبيل لا اللي بيكتب ده مجاهد اللي قاعد يركز ويحفظ ويسمع التسجيل بتاعك ده مجاهد اللي بيطلب علم عموما ايا ما اللي بيطلب الخير عموما ده ايا ما كان ده مجاهد سبيل الله المجاهد سبيل الله وده جهادها في هذا الزمان يعني الناس اللي مستفزه من احداث الامه ما هو انت بتعمل ايه ما هو انت اللي تقدر تعمله انك انت تبقى قراد ونفس هذه الامه ابداي اتعلم معلم هو صعب انك تتعلم متعلم هو صعب انك تحضر مجالس العلم وتقول حتى الدروس نفسها الدروس الدعويه دي مجالس علم الدروس الدعويه دي احنا بس فرقنا قلنا ده وعظ انما الدروس الدعويه دي مجالس علم اصلا يعني اسمع الدروس واحفظ احاديث الاخره وكلامها كلام عن الاخره وكلام عن عظمه الله وتكلم ده يعني يعني انما بقيت معلمة دي ارس لنا لينا وظيفه لينا ولازم زينك يتركز في المساله ديت ولازم يبقى ليك هدف ولازم تبقى جاي انت عارف هدفك ايه عارف عارف هتوصل ازاي عارف هتعمل ايه انما مش جاي كده وخلاص احنا دلوقتي في مجلس تفسير في مجلس فهم كتاب الله سبحانه وتعالى لا يصلون على وآل الناس الخائف لا خير اعظم من كلام الله لا خير اعظم مما خرج من مشكله الوحي من كلام الملك العظيم سبحانه وتعالى عايزين نفهم كلام ربنا ونبقى على قد كلام ربنا ونبقى على قد المستوى بتاع الـ الـ احنا بنقول صورة الحجرات بتتكلم عن مشاكل ما بعد الفتح وانت بتقرأ في الصورة تلاقي ربنا بيقول لك ايه ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون انا عايز دماغك تفتح معايا تفتح معاك معاي قنطه القران في حياتك في قيمة هذا النصف في حياتك ان الذين ينادونك من وراء الحجورات اذكرهم لا يعقلون من دول؟ ده احنا كنا في سنة تسعة هجرية سورة دي نازلة تسعة هجرية تسعة هجرية بعد فتح مكة عامل وفود قبائل العرب بدأت تيجي بقى تسلم على ايد النبي فالمفروض ان الفتح يجي خلاص تفاجأ ان كل قبيلة جاية بمشكلة جديدة دول جايين اجلاف ما هو مش جايين النبع السلام جوه في بيته لعله مع جبريل بيوحى اليه لعل النبع السلام نائم يعني عشان يخرج مثلا للامة والنبع السلام هو نائم بيوحى اليه برضو عشان كده كان الصحابة لا يبقصونا النبي ابدا هو نائم عليه الصلاة والسلام ليه لعله يوحى إليه فانت الوقتي ما فيش حاجة ما يتيجم على بيت النبي يا محمد يا محمد يا عليه الصلاة والسلام فكل واحد جاء بمشكلة إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون نازلة تعقل وجاية لأنه بعد السلام بعد كده قالت الأعراب وأمان بيمونوا على النبي دول قبيلة ودول قبيلة وبعد كده القبيل بنت مين يعني كل موقف من المواقف بتاع الصورة يا جماعة بيتل على مشاكل في الصف مشاكل يعني لما الفتح جه جاء الم لما التمكين جاء المشاكل مخلصتش ما, ما نتوقعش مثلا احنا مشتغل في الدعوة ومشتغل لنصر الدين ولما التمكين يجي المشاكل خلصت لا ده الصورة اللي بعد الفتحة هتصورة الحجرات كلها مشاكل ما بعد الفتحة كل اية من قد صورة الحجرات لو انت ركزت في فاتح تلاقي بتعالج مشكلة هتلاقي بتعالج مشكلة بتحصل في الواقع ليه؟ عشان ربنا يقولك انك لازم تبع على مستوى الاحداث لازم تبع على مستوى الواقع هو الطريق كده الطريق كله ك سورة محمد طريق الفتح ايه جاهد وضحي وابذل هأنتم هؤلاء تدعونا لتنفقوا في سبيل الله انفقنا يا رب وجهدنا الفتح جاهد بيت جيل جي فتح بعد الفتح الاخترايح بقى تيجي الحجرات مليانه مشاكل والاعراب الاجلاف وجاينين من على الرسول صلى الله عليه وسلم والاعراب التاجين وجاينين من على الحجرات وده بيسخر من ده وده بيلمز ده وده جايين الخبر عن يعني راح يجمع الذكر ف يعني ايه ما راحلوش اكتر وجي النبي قال لهم ما دفعوش ذكر رسول الله اجاكم فاسقون بنبئ فتبينوا مشاكل مشاكل فال ال ال ال هو الطريق كده هو طريقنا كده الى الملقى الله ولا مسترحة الا في الجنة طول ما انت منضم التقس الاسلامي وطول ما انت منضم للعمل دين الله وطول ما انت شايل مسؤولية هذا الدين انت لن تنفك عنك المشاكل ابدا ليه لانك انت انسان هو ده من الجنة هو ده من الفردوس الاعلى هو ده من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي صورة الحجرات التقنصيجي بعدها صورة قاف نزل فين عشرة مكية عام حزن. طب يا رب بعد الصور المدنية دي جبت لنا الصور في عام الحزن ليه؟ ليه نيجي ني ني ني ني بصورة عشان ربنا يقول لك بقى ايه؟ اه الفتح وما بعد الفتح والقبال بدأت تدخل والعرب بدأت تدخل في الإسلام افتكروا أيام مكة بقى وأيام عام الحزن وأيام الأذى وأيام البهدلة وأيام الإحصار وأيام مكان أصحاب الدعوة أصحاب الدعوة يا جماعة احنا يعني يعني احنا بننسى فعلا الأنبياء كانوا بيعملوا ايه؟ احنا بننسى طريقنا بننسى وجهتنا محدش بيفكرنا بالوجه دي غير كتاب الله عشان كده علاقتنا بالقرآن هي وده صمام الامان اللي احنا لما عناد على السلام في الاخرة في الجنة ليه لان هو ده اللي بيفهمنا طريق الانبياء شكله ايه شوف سيدنا لوط مثلا انا عايز اختفان الانبياء تعبوا قدي في طريق ده الانبياء عاشوا قدي في طريق ده ولما جاءت رسلنا لوطا في بهم وضاق بهم زرعة وقال هذا يوم عصيب سيدنا لوط زاروا الملائكة جبريل ومكاي وكلهم في شكل ايه يعني شباب حسان ودخلين في قرية كلها والعزم إلا اهل أهل فعل قوم لوط يعني يعني قرية والنساء فعل الصعب يعني داخلين في قرية يعني من أقذر قرى القرى الأرضية كلها من التاريخ ودخلين في شكل شباب حسان وقت حد من الملك بقى سبحانه تفعل فيدخلوا سيدنا لوط يشوفهم سيدنا لوط ضف جايين له هو سيدنا لوط عارف في ابيهم وضع قبهم ذرعا وقال هذا هو من عصيب وجاه قومه إيه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ايه ده في بيته وشباب فانا تتخيل الحوار اللي دار بينهم يعني انت لو جبت اخر سوره هود لو جبت اخر سوره طول معايا انا عايزك تتخيل الحوار اللي دار ما بينهم جاء يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات الوقت اللي بيحصل ايه الوقت الوقت قاموا جايين اهو جايين بيجروا وسيدنا هود في بيته فجاه الباب بيخبط هو عارف انهم مين يبدا يفتح الباب كده عايزين ايه انا عايزك تتخيل ان الكلام ده كله تم وهم بيزقوا في الباب وهو بيزق فيهم وهم بيزقوا في الباب وهو بيزق فيهم قال لو أنا لي بكم قوة أو قوي إلى ركن شديد يعني أنا عايزكم تتخيلوا فيه يعني أنا عايز فيه هوان أكتر من كده فيها واكثر من انك انت نفسك في بيتك ما تتشطط في بيتك الناس بدهك بردك في بيتك وجايين يعتدوا على حرماتك في بيتك وجايين عايز اقول لكم الانبياء شافوا ايه في الطريق ده استحملوا ايه في الطريق ده قالوا فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيف اليت منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت قال ايه قال هؤلاء بناتي ان كنتم ساعدين يعني انتوا عايزين بقى... طب بنات اهو يعني في ضيوف يتجوزوا بناتي دع عن الله اقوال في التفسير يعني ممكن مثلا يجي على الباب بناتي قالوا لقد علمت بالنا في بناتك من حق يفي بيفي شايفين الكلام شايفين المبادئ والمبادئ لا لا, لا احنا ناخذ بناتك ظلم والله نعوذ بالله لا قال لا طب ودول لكم وبحق يعني اهل الباط اللي حابب يتعاملوا بمنطق في غايه ال... ال... ال... ان تعرف اخرجوا الى نوط من قريتكم انه مناظر يتطهرون ملف اقذار وعايزين المجتمع كله يبقى قاذر زيهم مش عايزين ناس متطهرين اي حد بيقوم يرفع راية الطهارة هم معباه ليه ليه طهارت القلوب طهارت الابدان طهارت عفاف النساء طهارت الشباب هم مش عايزين كانوا عايزين مجتمع قاذر عايزين يعيشوا مجتمع قاذر فتخيل يا قوم هؤلاء بناتي وان اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيف اليك منكم قبر رشيد قالوا لقد علمت بلانا في بناتك من حق وإنك لا تعلم ما نري تخيل قال لو ان لي بكون قوة قوه ولا ركن شديد وهو بيذق وهم بيذق وهو, بيزوء وهو, بيزوء وهو, بيزوء وهو بيزوء. ده اداني ده لانه بينه الى الله علامات الانبياء والرسل يعني انا عايز اقول لك انك انت طريقه قوه ده طريقك اذا ده ما حصلش معاك في الطريق يبقى انت انت ب... انت يا اما انت ما قلتش الكلام اللي الانبياء قالوه فانت مش هيحصل لك اللي حصل لهم يا اما انت ف... فيجب يا جماعه ان احنا نفهم ده طريق الانبياء مش طريقك انت ترفع وتعد وتجود ده انت تستحم عشان دينك ثين يونس لما ركب السفينه فساهم فكان من المتحاضرين انت عارف ان ايه ناس يجيبوا النبي في وسط البحر يوم شايلينه رايمينه في البحر انت شايف الهوان اللي صالحين وصل في قلوبهم لدرجه ايه يشيلوه في البحر ما فيش واحد منهم يقوم يقول لا يونس ما يترماش. يعني انا مش هقول لك واحد يقول لك ان اترمى بداله ما هو واحد يترمى ده ده مفيش حد منهم يقوم يقول يونس ما يترماش واحد يوم يدافع عليه واحد يقول اي حاجه ما فيش ما فيش حد اصلا بيدفع عنه بكلمة ما فيش حد كله امشيله كده وامره بصبح واللي نجدوا مين والانقذوا مين الله سبحانه وتعالى هو الملك سبحانه وتعالى فمسألة انك انت واذا رأك الذين ظلموا هي يتخذونك الا الا هزوة يعني انت في صدور اهل البطل ملكشهيمة انت بتبتلى والناس و... كلا مجنون أنت... انت عارف يعني ايه يتقال عليك مجنون انت في السحن اللي يتقال عليك مجنون يعني ده ده ده, ده يعني يعني انا ازعم ان بعض الدعاء مش بعض الملتزمين لو تقال عليه مجنون هيسيب الدعوة الى الله ممكن اعنى قدامه لو طال عليه كلمة زي دي من قطر ثقة لكلمة ده على الصدور وعلى القلوب تبتخيل يعني ايه واحد تمشي ده بيترى عليك وده بيلمز عليك وده بيضا عليك وده يرمي عليك مش عارف تلاق وده وده وده فجماعة ف يعني إحنا عايزين نفهم دلنا عايزين نفهم دلنا إحنا ورانا دين ورانا رسالة ورانا قضية والقضية كل ما بتتحل مشكلة تيجي مشكلة تانية سورة محمد خلاص كان الصحابة على عدة مرحلة تعدد مرحلة يجي الفاتح يبقوا على قد مرحله الحدوديات عند المرحله يجي الحجورات بقى والعرب كلهم جايين ومشاكل بقى كل القبيله جايه بقى بايه دول جايين من الاجلاف ودول جايين من البدو ودول جايين عايزين مركز وسياده بسبب ان هم هيسلموا دول جايين عايزين فلوس ودول جايين ودول بقيه مشاكل وبعد كل ده ربنا يفكر النبي بايام عام الحزن بقى لا استنى بقى افتكر بقى قاف بقى افتكر رسول القواب بقى وافتكر الايام بتاعت النجم بقى الاسراع والمعرج لما كذبته وانتشر في الاعلام ان محمد بيزعم افتكر بقى الايام دية ليه عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان الصحابة يفتكروا ان هما الوقت في مرحلة تمكين وفي مرحلة فتح ولكن كان في مرحلة التلاء وكان في مرحلة اذا والقرآن هو اللي وصلهم من مرحلة المحادي يبقى لازم تفضلوا مع كتاب الله سبحانه وتعالى ف يعني يعني صورة الحجورات من ضمن المواضيع اللي بتتكلم عنها مشاكل ما بعد الفتح ايه مشاكل ما بعد الفتح ليه قلت لكم يا جماعه مشاكل ما بعد الفتح يعني قبيله داخله ان الذين ينادونك من وراء الايه الحجرات اكثر ده نوع من انواع المشاكل من انواع المشاكل لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ان ممكن يعني ممكن يحصل حاجة تقل من مقام النبوه او تقل باحترام مقام النبوة من ضمن المشاكل يعني يعني لا تقدموا بين وبين الله ورسوله حد يعترض على النبي عليه الصلاه والسلام يبدا صف بقى من ضمن المشاكل اجاكم فتقوم بنبع بعد فتبينوا واحد لا ده دول ما دفعوش الزكاه النبع النبي فابصروا الى قوم بني المصطلق حتى ياخذ منهم الزكاة فرجع من غير ما يروح وقال ان النبي دول ما دفعوش الزكاه هو كان ان يعني كان ان يعمل اقتطاع لان ده معناه رد من هؤلاء الناس ف يعني مشاكل وراء مشاكل وراء مشاكل لا يسغ قوم من قوم لا تلبسوا انفسكم لا تنبذوا بالالقاب ف وفي قالت الاعراب وامنا يعني عايزين يقولوا ايه يعني يعني ايه أمنا يعني ما ولها ما وراها يعني يعني انت بتقول لي انا يعني عايز ايه يعني انا جيت اهو احدر لك اهو ادك عايز ايه يعني يعني حط جنبك بقى. يعني شوف لي بتاعي يعني يعني, و... يعني ايه يعني يعني اه خلي عندك يعني فقالت العرب امان يعني يعني ادينا بقى ادينا المقابل بقى مقابل هو انت جاي عشان تديك مقابل هو انت بتجتهد في الدين عشان تاخد مقابل هو انت بتتعب لنصر الاسلام عشان تاخد مقابل ليك في الدنيا فليس لك بديل إلا الجنم ااا الاول اللي بتتكلم عنه او الجزء الاول الله الله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله يعني ايه يعني احنا امبارح اتكلمنا على الموضوع صوره اجماليه النهارده بنتكلم على الموضوع صوره برده بس بشيء من الايه يعني بنفصل شويه بنوسع ذهننا في الصوره شويه يعني اعرف حدودك لا تقدموا بين يدي ورسوله يعني اعرف حدودك يعني انت ليك حدود يعني انت واقف كده ليك حد ما تقدمش في لا تقدموا ما تقدمش ايه يعني لا تقدموا بين يدي ورسوله وانت بين ايدين ربنا متقدمش. ما تقدمش ما تقدمش ايه ما تقدمش إيه ما... ما تقدمش فكرة ما تقدمش فاهمت ما تقدمش فكرة أي مفكر أو أي حد على على كلام الله وكلام الرسول يعني كلام القرآن وكلام السنة ده حد حدش عدي ما حدش عدي ما حدش اختارك ذي حدودك مع الله لا تقدموا بيننا لا ثم أعرف حدودك مع رسول الله أعرف حدود فكرك مع الله لا تقدمه ما في ما ما تقدمش فتنك على كلام السنة وعلى سنة الرسول الله أعرف حدود صوتك لا ترفع صوتك وحتى صوتك نقدور حتى وإنما على كلام ميت في قبره في المسجد المدinars وارا لا ترفع صوتك وتفق صوت النبي أعرف حدود مؤاملاتك إن الذين ينادونك من وراء الحجارات أكثرهم لا يعقلون اعرف حدودك مع المسلمين مع جماعة المسلمين ان جاءكم فاسقكم بنابئ ان تتبينوا ليك حدود حرمات الناس لا حدود سمعك الناس لا حدود سمعك الناس لا حدود يعني من اخطر الايات الـ الـ يعني آيات المعاملات في القرآن كله الاية رقم 11 والاية رقم 11 في سورة الحجارات شوف ربنا تحطع بيقول ايه يا ايها الذين امنوا لا يزخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خير منهم والاية اللي بعدها يا ايها الذين امنوا اشتبهوا كثيرا من الظنه إن بعض الظنه اسمع الآيات يا جماعة من أخطر الآيات بتاعت المعاملات الآيات ديت يعني أنا كنت عايز لكم إن سورة الحجرات دي بالنسبة لنا إحنا فضيحة فضيحة لما نيجي نشوف سورة الحجرات وأحكامها وتطبيقها وسطنا إحنا كمسلميننا لا إحنا مفضوحين مفضوحين لو جينا نطبقها على أمم الإسلامية بقى والشعوب العربية والشعوب الإسلامية هلا الفوضى مس بجلاج الباء ما عاد تشوف خلاص فاديف ضيحة إحنا الوقت موضوحين بالواقع وموضوحين بالنص. موضوعين بالواقع موضوعين بقراءة موضوعين بالواقع الالمظاهرات اللي خرجت ليلة الضرب غزة ليل الضرب غزة خرجت مظاهرات في القاهرة واسكندريه والمنصورة مظاهرات أنا وواحد بيقولي مظاهرات يعني لتها أنا يعني توقعاتنا مظاهرات عشانه عشان غزة ما رأيتينا مظاهرات عشان ما في الكثرة مش ممكن ده فضيحة فضيحة والله العظيم ده فضيحة للأمة فضيحة لانتماء هذه الأمة للإسلام في ضيحة لانتماء شباب هذه الأمة إلى هذا الدين وانتماءهم لمشاكل هذا الدين إن بإخوانهم بيتأثر في غزة وبالجوابه في غزة ومش لقين دواء ومش لقين أكل ومش لقين, لقين كهرباء وده خارج فرحان من مصر لكسبة الكهرباء 4-2 ده كارثة ده معناها يا جماعة نحن يعني يعني والله العظيم لولا لأنمن الله علينا لخسف بنا لولا لأنمن الله علينا لخسف بنا إيه الفضاء فإحنا مفضوحين بالواقع ومفضوحين بالقرآن موضعين القرآن سرع زي سلط الحجرات بتكلمك على ان ازاي نحفظ على الجماعة اللي بيننا والوحدة اللي بيننا والتألف اللي بيننا والترابط اللي بيننا وان كل اخ هذه الأمة كل مسلم في هذه الأمة هو أخوك والاهل السنه والجماعه مش دايما الناس فاكره معناهم الدقون والمنقبات لا يا حبيبي اهل السنه والجماعه كل مسلم لم ينضم الى فرقه من الفرق لا هو شيعي ولا هو كبوري ولا هو من الخوارج ولا هو كل الفرق دي. كل واحد شايلين امه وكل مره فاضيه الامه لا تنتمي لهذه الفرق الضاله فامر السنة والجماعة والجماعه وله ما وله حقوق المسلم على كل مسلم فيعني يعني الآيات اللي احنا بنتكلم عنها الوقت ده هي اللي هي في صورة الحجرات قلنا انها يعني لو جينا نعرضها عن نفسنا لا فضيحة صورة البقرة صورة البقرة دي لو اسقطها على الامة فضيحة اعكف صورة البقرة كلها تشريعات اجتصادية وتشريعات اجتماعية تشريع مثلا ايه تشريعات الطلاق ازاي الطلاق باحتاج بص المحكمه الطلاق دلوقتي بقى وشوف الايه التقطيع في وجوه بعض اول ما الزوجين يتقابلت كان لم تكون بينهم وبين بعض اي موده تتكلم عن الربا ده كل شيء ربا بص دلوقتي البنوك والعربات اللي ماشيه مش ربا فطربه والبضاعات اللي في المحلات مش ربا فطربه والعيد بالله شو ماشي بص فانت عايز تشوف المجتمع اللي احنا عايشين فيه اعكس صورة البقرة تلاقي المجتمع بتاعك فضيحه طول ما انت بتقرا فضيح. فضيحه فضيحه لينا احنا قصه داوود وطلوت وصوره البقره جالوت وطلوت جا وداوود عثرته صوره البقره فلما فلما فصل طلوطه بالجنود قال إن الله مبتلهم بايه بنهر يعني القرطبي بيقول لك ان طلعين طالعين جهته ربنا بطلعهم بنهر قال لك النهر ده رمز للدنيا يعني مسلمين طلعين بقى يعملوا الدين الله وطلعين يقعدوا يقعدوا طالعين يطردوا لدين الله طلعين بقى بيقولوا الله اكبر يقوم ربنا بطلعهم بدنيا في الطريق كل واحد هو ما ماشي كده يجي له دنيا كده تجاره عقد بره حاجه اي حاجه اي جواز عيلين اي حاجه يعني فان الله مبتلهم بنهر فتلاقي ايه كمان شارب منه فليس مني وما لم يطعمه فانه مني الا ما من نخترف اغور فتن بيدي فشاربوا منه الا قليلا منهم هي الناس دي لما وقت فتن في النهر معظمها طب النهر ده حاجة عليها جيمة ده النهر ده حتى ايه مية نظيفة وفتيجري ورحتها يعني مية نظيفة ونهر, ونهر كمان مش نهر نهر اللي هو النهر الكبير يعني يعني حاجة على ايه؟ انما لما قلنا إن الله مقتلكم بترعى ولا بقناية والذي ان اخيكم نازل ومستحمي وشال والنموس مليها وريحتها مع فنة ومليانة طين وبرضه بيزن ويشرب وشيدي بيه؟ ده يا جماعة احنا يعني احنا ما بنسبتش امام اضعف فتن الالالال فترة الدنيا اللي قبلنا ده معناه إن إحنا التزامنا مهند فعلا إن إحنا التزمنا مش التزم محصل أنا بقول لكم كلام ده والواحد يعني ستاشر سنة بقى شاف ملتزمين ووجاب ناس طلعت مذبر وونزلت على أبنتها وجب إحنا جماعة التزمنا مقال تزم مش محصل ليه لأن إنتو أو إحنا ما بنجريش في الدين ما بنعيش في الدين ما بنوسرش الله أو بنوسر التي طبق على التي تبنى ما بنحتاج في الصلاح قلوبنا احنا متدرب يعني كثير منا ملتزمين سلبيين فلما بتيجي اي فتنه عشرين كده عند سن ال30 60% من الملتزمين بيحافظوا الصف عند سن ال30 90% من الملتزمين بيقوموا بالواجبات الباقي ما بتشوفه عند سن ال30 قبلها بسنات بعده ال30 لا عدت تشوف دروس ولا عاد يحضر في اي دروس علميه ولا عدت تشوف نشاطات دعويه ولا عدت تشوف بيجري على الشيوخ ما عادش يشوف ليه الالتزام مثلا او ما تبش الالتزام بترته الالتزام اللي... ليه عشان الدنيا اتجوزت لا خلف لا قالوا عد بره لا اشتغل لا بعد ما اتخرج يبقى معناه ان احنا الالتزام معظمنا مش محصل ضد بزازل الدنيا اصلا يعني بعض الملتزمين مثالوا ان الفتنة ان ابوته عقله عشان ده انه مثلا ولا ان الفتنه ان واحده منقبه امامهاتنا مشكلة عشان النقابه دي مش الفتنه قالوا الفتنة لسه جاي ده الفتن لسه جاية الفتن دي بتاع التدقن والنقاب والكلام ده اللي بيقع فيها ده اللي هو يعبد الله على حرف اللي هو مفيش اصلا هو نافخ يقوم واقع انما الفتن بقى اللي بيقع فيها ناس بحق وحقيق ولا ندري انه منتكسون اللي هي فتن بوجهة الدنيا لما بنحضر في الدنيا لما بنتقرج ونشتغل وننجوز ونخلف ونسفر برا نشتغل ونيجي بتلاقي الناس تصاقب ايه انتوا عاديين قدام الوقتي يعني مش انتوا عا بيحضروا كذا الفرد او خدوا شربوا كذا الفرد يوم ما اتفدمت كان برضه بيحضر كذا فرد واحد بس لا علاقه بين الناس اللي كانوا من 16 سنه والوقت الواحد ساعات يقعد يفكر الناس بتاع زمان راحت فين ما اعرفش راحوا فين فقدوا فين تقعد دا... تفتكر في فلان اه ده فلان مش عارف حصل له وفلان ده سافر وفلان ده مش عارف ح... انت كنت تشوف فلان تقعد تفتكر وفلان, وفلان, وفلان ده عنده تقعد تفتكر الناس راحت فين انتوا يا جماعه لازم دلوقتي تفكروا انتوا هتروحوا فين انتوا هتفضلوا على الطريق ده ولا لا انتوا السنين هتمر بيكم وانت لسه على الطريق ده ولا لا عشان تفضلوا على الطريق وتفضلوا ثابتين على الطريق لازم ان, إن الدين ده منهاكم يبقى حواليكوا ولازم انكم ترتبطوا بهذا الكتاب وترتبطوا به اناء الليل واطراف النهار مين فيكم بيحفظ قران اللي ما قراش قران ده يعني ده ده مقصر تقصير شديد ده غلطان غلطان غلط شديد لازم يا جماعة يتحفظ القرآن مين جزء 11 الدروس الدروس دروس المشايف يعني الواحد يفتكر زمان كده كان ممكن يعرف الشيخ محمد جاي جامسا ويحضرش والله العظيم الوقت الوقتي يعني والحمد لله ربنا يعني على الواحد انه بدأ يشتغل في الدعوة أو كذا والله العظيم الواحد بين ده مع الحاجات دلوقتي ليه لان خير رهيب مفات الواحد يعني يعني الواحد فاضل ايام حضر فضل الله ومنه تنزله تعالى وبرده ياما فديته حاجات طب ليه ما كان زمان الواحد الوقت احسن وامتن واقوى في دين الله واطلب في دين الله واكثر فهم دين الله احضروا يا جماعه احضروا الدروس وحفظوا القرآن لازم كل واحد يحفظ القرآن لازم كل واحد يبقى ماشي في حفظ القرآن لله امال انت امال انت فين طب الله وده كلام الله ما بتحفظوش ليه يعني يعني عايزين نفهم صح بالله عليكم بالله عليكم اللي خايف على دينه يحسبها صح من الوقت يكتئد من الوقت يتعب من الوقت يبقى من الطريق ذا كده إن الطريق ده عايز ناس مجاهدة في سبيل الله سبحانه وتعالى ناس وضد الطريق ذا جاهب وإكراهات ال أي تاني لحن عنهم قبل يعني إحنا كنا كمان على الفضائح ونال القرآن بيوضحنا لللي بيقرأ يعني يعني سورة التوبة لك سورة الفضح للمنافقين يا حبيب قلبي الله العظيم سورة التوبة والله العظيم فضح علينا كلنا مش فضح للمنافقين إحنا جماعة اللي كانوا يسمو منافقين زمان دل حسن مننا أصلاً حسن مننا شغلتنا اموالونا واهلونا ايه ايه فاستغفر لنا <تصفيق> يعني هو عارف ان هو معنى انه ما يعملش للدين وينصرش الدين بسبب انشغالات الدنيوية ده زند فما يقول انه ما يستغفر احنا الوقتي ما بنعملش للدين ودي يكلم واحد يقولك ويوصلك بغيبوبة ليه هو ما بيحضرش دروس كتير ما بيسمعش دروس كتير ما بيطلبش علم ما بيحضرش كوراية فهو اصلا ما عندوش بصيرة هو ما هوش فاهم انت بتقول له ايه هو ممكن دهنه طالع بس مش فاهم في الدين مش عارف في الدين طب الحل ايه الحل كويس اهو دروس اهي والشيوخ بيدوا اهو الشيخ احمد حسان اهو والتحفيظات القران مليانه اهي ما, ما نقصرش يا جماعه ما نقصرش ما نقصرش في ربنا عشان ما نندمش والله اللي هيخسر دينه في الايام دي مش هيعرف رجوعه اللي هيخسر في سنت الرسول مش هيعرف يرجع تاني يعني دي ايام فتهللها بها الا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا الايتين اللي بقول لكم عليهم الايتين الخطيرين في المعاملات والحفاظ على الجماعة يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم انا عايز اقول لكم الصف الاسلامي مع مع مع المبادي ده شكله ايه المجتمع الاسلامي ده عارف يعني ما حدش يظن بحد عارفها ايه ها وربنا بيقول اجتنبوا كثيرا كثيرا من الظن ليه رب ان كثيرا من الظن اسم لا ان بعض الظن اسم يعني ايه يعني اه طيب ابعد, إبعد. خليك بعيد اجتنب كثيرا لان في بعض الظن إسم. يعني ما حدش يعيش في المجتمع متهم ما تحسش انك متهم يعني في الفترة اللي فاتت كان فيه في المنصورة مثلا وفي في بعض الاماكن ربنا ينجيها كما نجا المنصوره من هذه الفتن كان فيه فتن هدم يعني تلاقي في ناس وظيفتها انها تشتم وتحتش في الناس وتقعد تهدم في الدعاه وتقعد تسخر من العاملين لدين الله وتقعد تبذ عداه وتفصف ده ناس جراء على الله سبحانه تعالى هدامين في دين الله فكان تحس إن, ان اللي بيشتغل الدين ده متهم ان انت عارف انلك تعيش انك متهم انت متتلاقي متهم... نظرات الريبة كده في العيون بيشتربوا كثير من نظرات ان بعض ظني ايه ما تعيشش متهم في المجتمع المسلم خدوا بالكوا معايا انا عايز اقول لكم القواعد ديت هتؤسس مجتمع شكله ايه مجتمع اي واحد يدخل جواه يفرح ان هو فيه ما تعيشش متهم ولا تجسسوا محدش يتتبع عوراتك ما تحسش ان حد مستني لك غلطه عشان يشلع بيك عليها مثلا انا عايز كل واحد يشوف الكلام ده على الموقع بتاعه بقى لان الواقع ده كلنا واعيد فيه كل واحد له على حسب الواقع ده ولا تجسسوا محدش يتتبع عوراتك محدش يبقى نفسه يتمنى لك الغلط انك تغلط عشان يمتك الغلطه ويقول ده فران غلط ولا يغتب بعضكم بعضه انت حرمتك محفوظة في غبتك يعني وانت قاعد محدش يتكلم عليك كلمة وانت انت حتى لو الكلمه دي في وانت مش موجود انتوا متخيلين مجتمع كل انسان في له قيمته ولاحترامه وله تقديره ومحافظ على حرماته ومحافظ على صورته ما تخافش على صورتك ما تشوفش اللي تتبعوا الناس ما تشوفش اللي ما حدش يتبع عوراتك فانت ماشي امن ما حدش بيختادك فانت ماشي بتطمن يعني الوقت مثلا الشباب الغير مثلا تلاقي شله وقت مثلا الشاب ماشي عارف ما ان هم بعد ما يمشي هو ده مجتمع كده بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى انما احنا ما ينفعش يبقى كده طب الايه قبلها يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم خدوا بالكم ثلاث تعاليم في اي 11 و3 في بتت عليك لو احنا طبقنا عكسهم هنبقى فعلا مجتمع حجرات ايه مجتمع حجرات بقى اقول لكم يعني مجتمع حجرات دلوقتي ما اسماء صور بتوقفيه يا ايها الذين امنوا لا يدخل قوم من قوم محدش يطرق عليك ما تبقاش انت النقطة النقطة اللي فوق الناس السخرية ما حدش ينازل من قيمتك انت ليك قمتك وليك قدرك ومحترم بكنتك حتى لو وزير ما يطرحش على غفيس في المقطع ده وزير لا يحللهم من يطرح على غفيس لا يدخل قوم من قبعة أن يكونوا خيرا منهم مقلاس أخرى ومش دنياوي ولا نساهم من النساء عسى أن يكونوا خيرا منهم لأنهم يضغط في النساء المصيبة دي منتشر في النساء أكتر طبعا ولا تلميزوا أنفسكم ما حدش يترع على لبسك على شكلك على حاجة على حدش يترع فيك على حال ولا تلميزوا إجلامهم يعني يعني في أوقات الهجوم لا كان ممكن الأخ عاد كده هو ما وأيام الذات اللي تطاحون ما بين الجماعات والعزب اللذاتطاحون العصبي والعصبية التي لا تموت الدين اللذ ولا الفكرة أن السنة والجماعة صلوا لأن آل السنة ما عندهم شيء معا آل السنة والجماعة اللي هي أمم اللي استلم محمد مش حاصلات جماع فناء وجماع على نية وجماع على دي يعني إيه يعني يعني دي جماعة جماعة جماعة, جماعة السنة والجماعة كلنا دين اللذ توحد على ما فيش فيها ذي تحزبات أبدا التي تؤدي للتعاسة وان وجدت وخدمت الدين فيعني في فيعني يقاس ما فيها من مصالح ومفاسد على اعتبار ان مجرد التحزب ده مش مصلحه المهم ولا تلميذ انفضكم تبقى ماشي كده تلاقي ناس بقى من طرف تاني كده ايه اول ما تمشي يقوم واحد يبص لهم يوم كلهم يبصوا لك كانه ده فلان بقى الحاج ماجد خدوا بقى كده ايه ده بقى اللي تبع مش عارف ايه يا عم في ايه يا عم ولا تلميذ انفضكم ماشي انت ماشي مسبوك اصلا هو فين يا جماعه حيث تقول للناس اتقل الله ولا تنبذوا بالالقاة مش بس ان واحد يترى على اسمك مش بس امن واحد يترى على اسمك ساعات تلاقي في ناس لما يتشاكلوا مع بعض ونشوفها والله يطلعوا اسماء على بعض دول يسموا بعض مش عارف الايه ودول المهبلة ودول المنيلة ودول المثوطة يا كمان في ايه احنا نتنبذ بالالقاة احنا, احنا نطلع كرهيتنا بعض في الالقاة بنا وبعض بدلا ندخل انا بسودنا وكما انت حرومتك مصانع حدش يطلع عليك اسم الا لو انت باسم الخوارج بقيت مشيعة بقيت من القبوريين ده موضوع تاني انما انت راجل من أهل السنة والجماعة راجل منهجك منهج اهل السنه والجماعه حدش يطلع عليك اسم محدش يتايمك بع اسم يشهر بك فيه ما حدش يشتمك ما حدش يتريق على اسمك انا عايزكم تتخيلوا الايتين دول ان ربنا بيقول بيئس لثالف فسوق بعد اليم الله يعمل كده ده فظ في دين لاطعال انا عايزكم تتخيلوا بقى ان السبت تعالي دول لا يدخل قوم من قوم امال نعمل ايه رب ها امال نعمل ايه بتتريق على اخوك مال ايه تقدر اخوك وتحترم اخوك ما شاء الله ده فلان ده ربنا يبارك فيه ده عمل كذا ده مجتهد في الدعوة ما شاء الله لا قوه الا بالله ايه ولا تلمذه انفسكم ما تقعدش تتريق على شكله تتريق نهى ابدا ما تتريقش على بعض يا جماعه بالعكس نحترم بعض ونقدر بعض ونبص للايجابيات اللي في بعض ولا تنابذوا بالالقاف ده انا اجي كلمك يا استاذ ابراهيم انت شفت كذا طب لو سمحتوا راح اسال دكتور محمد بك في الموضوع فلاني. طب لو سمحت فضلت الشيخ الفلاني يعني يعني عكس التنافس بالالقاف ان احنا بقى نحترم بعض الألقاب يعني مش بقول انت عود كده يا اخو فلان يا اخو الحبيب يا اخي في الله يا يا استاذ كذا يا دكتور كذا مش مهم كده يعني نحترم بعض حتى قدام النت حتى لو بينا رابطه في الويب مجتمع نظيف يا جماعة مجتمع نظيف نظيف زي ما ربنا بيقول لا تحاسدوا محدش بيبص للي التاني ولا حد بيبص لل لل للخير اللي ربنا فاتحه على التاني اشتنبوا كثير من الظن سوء الظن لا ده حسن الظن بقى لو لا لولا استمعتم وهم ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا فلان قال لك تعالى الحق ده فلان مش عارف بيعمل ايه تقول انت كذاب كذاب ازاي انت كذاب انا محسن الظن بفلان وظني في فلان انه ممكن يعمل كده اشتنبوا ده حسن الظن في بعض بحث احسن الظن فيك وتحسن الظن ببعض تحسن الظن في بعض ولا تجسسوا مش نتتبع اوراد بعض ده احنا بعض ده لو حد ذكر اخوك في غيبته تاكله تاكله تنهشه ده حق حق امام الله طبعا على لا اخوك عليه انك انت تاكل اي حد لو واحد دانه مترين كده اهو وقال لك فلان عمل كده في غيبته تجيبه من من من دانه تقول له تعالى انت انت بتقول ايه انت ازاي تتكلم على اخويا زاد تتكلم عليه في غيبته ده دين انت عندك دين ولو اللي بيقولك كده مين يا جماعة ده دين ده ديننا ده ديننا ولا تشتتوا ولا تتبعوا بعضكم بعضا يعني كل ده بيؤدي الى المحظره يا جماعه انت لو عايش بقى بالله عليك انا عايزك انت لو عايش في وسط مجموعه ومجتمع بيحترموك وبيقدروك ومحدش منهم جدتهملك ولا حد بيتتبع عراسك ولا حد بيذكرك بسوء في غبتك وانت قامل امن تمام الامن حدش يترع عليك محدش يسخر منك بيحترموك وبيقدروك وبيحافظوا على سمعتك ولو حد اتكلم يدافعوا عنك وتحب تعيش وسط الناس ده ده. لا تحب تقعيش في الصورة دي ولا لا تبقى امن ومطمئن لنفسه ولا لا بالعجل ده انت تحس بالانتماء لهذه لهذا المجتمع ليه لان المجتمع ده انا ليه يقيم فيه وليه يدور فيه وليه يحترام فيه مهما كان مهما يعني ليه يحترام فيه فلا هو اللي يخلي كل واحد ينتمي للمجتمع الاسلامي او للصف الاسلامي انما مسألت بقى ال يعني الانحلال الخلقي الـ الـ اللي تجد وعند بعض الملتحين انا يعني دلوقتي قاعدين وبكلام بصراحه بعض الملتحين لا علاقة لا اخلاق ودين لا ما عندوش اخلاق اصلا مثال قليل الادب والله العظيم الناس بتشوف ده اللي قلبي بيشوف ناس ولاذ الادب ما عندوش دين ما عندوش اخلاق مش الراجل بقى الدين ومعامله ما عندوش ما عندوش دين احنا قاعدين يا جماعه ده ديننا ودي اتفايات ما مش هتعلم كده غير من القرآن والسنة ومش هتعلم كده غير لما نلف مع ديننا يعني يعني اذا النقطه الاولانيه اللي بدات معاكم منها اللي هو موضوع اللي هو موضوع الصوره قلنا ان اول ايات الصورة بتتكلم عن تعظيم السنة تعظيم السنة لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي لا تقدموا بين ندائه دوره طوله سن في النبي عليه الصلاه اعرف حدودك معها ما تقدمش ما تقترحش ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله غض الصوت قلنا ايه قلنا غير خفض الصوت الغض والكف غض الخطن الغض هيكسروا يغضون اصواتهم يعني صوته مكسور من شده تعظيم مقام النبي عليه الصلاه من شده ما في قلبه تعظيم مقام النبي فغض الصوت ابلغ من قبض الصوت لان قبض الصوت دلت على حركه الجوارح حركه اليد انما غض الصوت دل على قبض الصوت بانقباض القلب من شده تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام. ان الذين يغضون ازواطهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ونجر عظيم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون يبقى اذا كل ده تعظيم مقام النبي بعد كده باقي الايات تتكلم عن ايه دي تعظيم السنة باقي الايات تتكلم عن تعظيم الجماعة تعظيم جماعة المسلمين تعظيم وحدة المسلمين تعظيم ترابط المسلمين وتعالف المسلمين ده الكلام احنا الوقتي سورة الحجرات قلنا تسعة هجرية يعني احنا خارجين للعالم اهو احنا الوقتي بنستعادل للخروج للعالم نفتح فالس الرغم يبقى عشان كده ليه سورة الحجرات اول حاجة كلمت عنها السنة انا عايز حد بقى يذكر معاكي ليه سورة الحجرات اول حاجة كلمت عنها السنة ليه حاجة ده سبيل سبيل ده تبيل ناصقه ايه كمان ها ماشي اللي هو النبي طب وبعد ما النبي مات مين ال... مين اللي يقود الامه ورثه النبي اللي هم مين علماء السنه علماء السنه طيب ماشي زي ما في فرق بين علماء السنه وعلماء الحديث علماء السنه اللي هم بيدافعوا عن السنة مش بس حافظ احاديث وبيدعو للقبوريه مثلا حاجه لا علماء السنه اللي هم يدافعوا عن السنه عشان كلام الامام الامام احمد امام اهل السنه ولا امام طيب برده ليه الصوره بدات بالكلام عن السنه قبل الخروج للعالم لان اول حاجه بيتخلى عنها لما نيجي ندعو الغربيه السنه صح ولا لا يا ان هنقول لأوروبا ان قابض مش ممكن هنقول المره بقى غطي وشك اوعى هو النقاب مش فرض بس في لا مكرمه اعظم من من مجرد الخمار ولا هنقول للغرب انتي لعب بقى ومش بس الغطه وانتم ما ينفعش لازم نخبي الحته دي عندكم طيب والسواك يا خراشي يقول لهم سواك مين يا عم ده الناس دي لا لا ما ينفعش طيب وحرمة المعازف الله اكبر معازف انت عايز نروح لأوروبا وامريكا يقولوا حرمة حرمه المعازف فاول ما يتخلى عنه واتباع سنه النبي عليه الصلاه والسلام. بيبقى عندك انهزمية وانت خليك لا ده انت الصورة دي هلا تنصر يعني ايه عاملة زي يا جماعة زي واحد وشه في حسنة او حد يعني واحدة وشها في حسنة مثلا اي حاجة حسن فانت لو جيت في الحسنة دي وركزت عليها الشاشة كلها وكبطتها قوي هتشوف الشاشة ايه صودة حاجة صودة اشتصر التوضى حاجة حلوة وشها وحشة انما لو انت خليت الشاشة كلها على الوش الحسنة دي وسط الوش الحلية ولا لا يبقى بان جمالها لما شفت المنظر الشمولية فالفهم الشمولي للدين بيخليك تعرف كلمة كل حاجة, كل حاجة. انما النقطة الجزئية لا تخليك ما انتش فهم دي تبديل ايه تبديل ايه تبديل ايه تبديل يا جماعة احنا لو فاهمين الدين كله وبنطبق السنة كلها وبننشر الدين كله الدين على بعضه كده مبهر الدين على بعضه كده متماسك متعاضد مبهر ثم ان هذه شرفيه طيب تعظيم السنة بعد تعظيم الجماعة ها يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ إن فتبينوا الفاسق ده اللي هو ايه اللي احنا بنسميه الاخ الثقه عارفين الاخ الثقه يقول لك انت ابن تعلان ليه انا سمعت انك عملت كده مين يا ابن اللي قال لك كده الاخ الثقه مين يا ابن الاخ الثقه ده والله يا عظيم بس ما قدرتش اقول انا عشانها وحدنا بعضها تمسك في خناق والله لا انتهيت خلاص تعالى إنت يا عم اوريك الاخ الثقه تروح لا الاخ الثقه انت ابن الاخ انت جبت كام دم مين والله في اخر صفقه قالوني قال الموضوع الصنه على اخر صفقه الله يلعنبي ما احنا لو عرفنا نقبض على اخر الصفقه ده هنخلص الامه من مصائب يا ترى ليه تفضل مع اخر الصفقه في الاخذه لغايه تلاقي في اللي قال الكلام والله يا جماعة ساعات لما يعني يعني يعني انا مش من شخصيا مش مهاجم ان انا بسمع كلام اصلا يعني انا لو اتوماتيك كلام شو هجي اسمع كلام يعني ايه انا انا مبدا حياتي انطلق واشتغل والكلام ما بيجيبش غير كلام والناس الحايفه اللي بتتكلم لا انطلق في طريقك لله طبط بالعلماء وتعلم دينك وعلم دينك وجاهد لنصر دينك كل الكلام وحتى نموذج الواقع اللي الواحد شايفه دلوقتي امريكا امريكا ايام ما كانت اوروبا بتجترا على تحتل البلاد وفرنسا تحتلت البلاد والامبراطوريه العظمى التي لا تغيب عنها الشمس كل ده امريكا كانت قاعده تشتغل وما تتكلمش اشتغل وهيضعب اي حاجه غلط جه الوقت اللي كل البلاد دي بقت امريكا ايه اقوى ب 100 مره ليه اشتغل اشتغل لدينك اتعلم ما تعودش ترضى كده انما بعض الناس اللي شفتوهم لما اسال يعني ايه لما سمع حاجه ضايقته قعد يتتبع اخ خسقه ورا اخ ثقة والله في الاخر بيطلع في الاخر يعني انتوا عارفين كنت في مسجد في الجمالية فبيقولوا فبيقولوا المسجد ده كان مكانه مقام اصلا بيتعمل له كل سنة مولد كبير والناس بتيجي بقى وجنبهم حتى بيباع مخدرات بقى والدنيا تبقى هبل ف فبيقولوا لما اشتروا حتى الارض يعني جم يبنوا المسجد فيشيلوا المقام بيقول لما فتحناه لقينا اللي جوه القبر ايه مش شو الرمل هو ده اللي الوجوه عبره كله يعني يعني كل الهلوم اللي بقى لها مثلا ثلثمت سنة ولا خمثمت سنة دي الله يعلم من المعام ده بقى كم سنة كل ده عام شو الرمل فبالضل كده انت لما بتتطبع القصرة تائف الاخر عين الكلمة واحد اصلا له ثقة ولا له فرحت الثقة الكلمة يبقى اذا الاخر الثقة ده اول سبب من اسباب هدم الايه هدم الجماعة هدم الجماعة يا مشيوخ يعني يعني للاسف يعني ضع السؤال او دعوات. ضعش تقلت ما بينها بسبب الاخر الثقة ده وبسبب نقل في الكلام انت يعني لما بتنقل الكلمة انت بتهدي الدين ربنا بتشوق الصف وبتقطع ما بين الضعاء بعض وبتقطع ما بين اهل الانتزام وبعض وبعض ما بين اخوة بعض بعد كده واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر اللي عانيتم عارفين العلماء قالوا ايه المقصود بمين من اللي مين اللي بيقترحها النبي اقتراحات هتؤدي الى اعنات الصف قالوا زي اللي كانوا عايزين النبي يحارب في كده لما ابو جندل جيف اغلاله قالوا لا ما نرجعش مكة مدينة بعد الصلح احنا ندخل نحارب في مكة قالوا دول زي دول اللي هو اللي بيسموهم ايه ويلة امه هو ايه مساعر حرد اللي هو تحيط انو مساعر حرب في بعض الاخوة كده يا جماعة والله بعض الاخوة كده يركب تاكسي المتاكسي مشغل, مشغل اغاني اطف الزفت اللي انت مشغله ده ده ده, ده, ده لفظه صريح ده ده لفظه حقيقي انا مش بقول واحد خيولية واحد بيدلو شريط أغاني مشابه ايه عمره أي ميم بتاع طب يعني يا جماعة ده انكار المنكر جميل ولكن كل حاجة لها طريقة ولها منهج يعني هتركب مع سائق تاكسي طب ما أحد كلنا نركب مع سائق تاكسي فضله الله اللحظة على واحد في المليون اما سائق تكتب يعرف في شغل حد في المليون يعني ما يعني يعني إحنا بنقول اسمه تعصبية أنه لا في شغل حاجة ليه ولكن بتحيي ما بالرحمة بأسلوب جميل واحد صاحبنا ركب مع تاكسي فقال له تخيل لو جينا وقت الطريق قد فجأة والعربة واقفة لو وقف الساعه بتبقى قال له بتبقى خانقه اه بتبقى خانقه طب لو الطريق وقف يوم قال له يوم طريق وقف يوم ده ده حاجه ما تحصلش يعني بتبقى حاجه قال له بتبقى خانقه انا قال له دي كانت بتبقى قريب قال له طب لو وقف اسبوع قال له طب يوم اللي انا 50000 سنه انت هتقف وقفه زي دي ب 50000 وام داخله في الكلام كلام بسيط يا جماعه كلام بسيط ولكن بيدخل القلب كلام بالرحمه وبيدخل القلب احنا ممكن يعني يعني يعني معك مثلا الاستاذ عصام بتاعتك ايه خد يا باشمهندس تعطروا ربنا بارك فيك ربنا بارك لك في رزقك هو خلاص الموضوع والله مصير يا جماعة والناس قريبة جدا والناس مالهاش خير ولكن نبقى بالرحمه معاه انما لما تقلت لو تطبقوا في كثير من الامر عملته الاخوه اللي هي تساعد سواقين التاكسي دلوقتي في منهم ناس ما بتقفش للملتزم اصلا ما بيعرفش ملتحي اصلا يعني ليه ما هو انت عملت حرب مع طوان وواحد تاني عمل حرب مع الناس مش عارف ايه واحد ثالث عمل لك حرب مع ال... مع مثلا طائفة معينة ان ابو دقني ده هيدخل ايه هي... هيشتغنى وقال ايه يا جماعة بالرح... بالرحمة ما... ما... ما نصطدمش بالناس فوق الاصطدام ده نتاعش اهو لو يطعكم في كثير من الامر اللي عنيتهم اساسا اللي هو ما الاستضاميين اللي هو بيصطدم وبيدعو بيصطدم وبيغير بيصطدم وهو بي, بي... بي... بيقاتل استضامي انسان استضامي عايزين ناس فيثيه تعرف عندها مرون عندها بنص كان بنص السنه بقى او بنص حياه النبي عليه السلام عندها رحمه عندها رحمه بالناس يبقى برضو مسألة لو يتاقم في كثير من املى عنتهم ده الصف الصف هيؤخر الصف يا من نفس في الطال الاسلامي اخرتنا عشرات السنين بسبب الصدام بتاعهم اللي والمعارك اللي دخلوا الطال الاسلامي فيها وهو غير عامل احنا دينا دين رحمة احنا مش وظيفتنا اننا نخبط احنا مش حرايق ما انتش حريقه انت سراج منير وداعين الله بيديه إيه سراج منير أنت سراج منير ما أنتش حريقة مش وظفك إنك تبقى حريقة في بيتك وحريقة في في دفعتك وحريقة في سواءً تك في اللي انت تطلع له نار في البداية وحريقة في بلدك إحنا مش حريقة جماعة إحنا سراج منير نمول للناس من غير ما نحرق الناس ومن غير ما نولد سوء الناس ومن غير ما نتعب الناس غير إن خدمة الدنيا كلها بتنمول بالرحمة والراة وفي الغالب بتلاقي الاخ الاستضامة ده ما عندوش علم فهو بيخفط وخلاص ما نتحلم بينا ونسمع ده انتو لو كل واحد منكم سمع شريط واحد واعظيم شريط واحد بس عن الجنة والنار شريط واحد وسموا مرزين سنة تكده والله العظيم هاتمشي في اي مكان هتلاقي عمدك كلام قد كده تقول هو الدعوة صعبة يعني وان طائفه ثانيه من المؤمنين اقتلوا لو حصل اي مشكلة او خلاف ما بين الاطراف تدخل فوري عشان ما يحصلش افك في الصف برضو انما المؤمنون اخوه ده الرابط ما بينه وبين بعض لا يدخل قوم من قوم الاكل اللي احنا شرحناهم دلوقتي كل دي حاجات بتؤدي الى الترابط بينه وبين بعض والمحافظة على الجماعة يبقى صورة الحجرات بتتكلم عن تعظيم السنة ثم تعظيم الايه ثم تعظيم الايه الجماعة واحنا اسمنا اهل الايه اهل السنه والجماعه يبقى صورة الحجرات بتؤصل لفكرة من أخصر الأفقاد اللي بتقيم هذه الأمة وبتربطها ببعضها وهي فكرة أهل السنة يا جماعة طب إيه كلمة الحجرات دي حجرات النبقى السلام طب هل الكلمة دي برضو لها دلالة معينة قد يكون طيب يعني, يعني إيه؟, إيه؟, إيه إيه فكرة الحجرات يا جماعة العاز أكتركز معنا في حيثة دي إيه فكرة الحجرات هو أي بيت دي تكون من إيه حجرات وبعد كده في زي صالة كده بتربط كل إيه كل الحج يعني انت راجل في دعوه معينه دي حجره وده دعوه ثانيه دي حجره وده دعوه بتكونوا مرتبطين ببعض يعني فكره الحجرات ديت انت جوه حجره بس ما تنساش انك في بيت واحد احنا كلنا بيت واحد المجتمع ده بيت واحد بيت واحد, واحد يضمنا كلنا انت ممكن تكون دول مشغلين في الدعوه حجره دعوه ودول شغالين في العيب بحجره العيب ودول شغالين في التجاز حجره تجاز ولكن كلنا بيت واحد كلنا صف واحد كلنا امه واحده كلنا النظام اللي امريكا دلوقتي بتحكم بيه بلدها اللي هم بيسموه النظام الايه الايه ايوه الكونفدرالي كونفدرالي كون تعاون كونفدرالي النظام الكونفدرالي عارفين النظام ده النظام ايه عارفين امريكا واخده مين لو حد منكم ذكي يقول ده نظام ايه اصلا بس الخلاف ده الخلاف اللي هما عاملين اتفططوا علينا دلوقتي وبنحكم بنظام الكونفدرالي واحده راس منطقه وواحده راس منطقه ده نظام اللي هي الامريكا خمسين دولة في حكومة مركزية بتحكم وكل بلد ملتزمة بالقواعد العامة للحكومة زائد لها حيز حركة محدود ماذا الخلاف خلاف في سلطة مركزية في تركيا مثلاً وال وبتحكم كل الدول وكل دولة ملتزمة بالنظام العام زائد ايه لأ حرية في بعض إيه فارغين بالضبط واخذنهم مننا وسموكن في دراج هو لو هم عندهم تجر كان سموه الاسلامك نظام اسلامي مش نظام كونفدرالي هو ده نظام الخلافة بتاعتنا ده الموضوع اصله اصلا وهو ده نظام الحجرات يعني ده نظام الحجرات ان الأمة كل دوله حجره مطره حجره وفلسطين حجره ولكن كلنا بيت واحد دلوقتي احنا بيت واحد أما فلسطين من الحجره بتاعتها ترتمى علاقه نابل واحنا قاعدين عاملين مظاهره على الكوره ده, ده ده بيت واحد فاحنا بيت واحد كلنا بيهمنا بيت واحد انت ممكن تتخفض في صغر معين من نصرة الدين ولكن في الاخر بيت واحد يعني كده خلاص احنا نهينا الصورة الاجمالية عن صورة الحجرات المفروض ان يعني احتمال ان شاء الله احنا نكمل اسبوع الجاي يعني باذن الله سبحانه وتعالى هذا احتمال قائم يعني باذن الله انا من اول الاربع ده ان شاء الله باذن الله من اول الاربع ده في القفصير اللي كنت بديه اسبوعي ان شاء الله هي هرجع تاني باذن الله سبحانه وتعالى واقفل العمليه هي كنت عامل عمليه يعني كله شفاك الله وعافاك دبرت المواريد يا عم طول بقلبك يا عم طول ده فين فلوس ماشي الله سبحانه الحمد لله فاخري لي انت عمليه ثانيه فقل بقلبي كده عشان ربنا سبحانه <تصحيح> وتعالى يستجيب شاء الله ربنا يشفينا وعافينا جميعا يا رب ويفرج كرباتنا جميعا فإن شاء الله في مسجد صالح العتوي عارفين امتلاء عارفين هيفطر الجامعه طبعا فطر الجامعه فين فطر الجامعه سيد الجامعه طوري بقى في مسجد هيطلع الاقيني مين كده انتداب جهاني يعني اسمه صالح العثوي اسمه مسجد الجامعه اسمه الجامعه ومسجد مشهور والله مش عارف تيوترا ولا راجل قبل, تيوتر. قبل تيوتر. عارفين تيوترا طبعا عارفين تيوترا ما بين ساد الجامعه وتيوترا في مسجد كده هتلاقوه رخام كده وفخم كده وضخم ومكتوب عليه مسجد دكتور صالح العثوي او مسجد الجامعه من اول الاربع عصرا ده ان شاء الله هنرجع ثاني لدروس التفسير باذن الله سبحانه وتعالى وبكره ان شاء الله باذن الله دكتور غريب ودكتور عبد الرحمن ان شاء الله دكتور غريب هيكمل فحص الاربعاء النووي ودكتور عبد الرحمن هيكمل في فقه الجنائز ونصييتي ليكم يا جماعه وصيتي لي وصيتي لي حفظه حفظه وعضه بالنواجد واقبضه قبض يعني قبض مستمسك بالفردوس الاعلى على حفظ القرآن حفظ القرآن يعني كان الاخوه الاخ المسجد قالوا هيعملوا تحفيظ قران لا عمل ولا حاجه معلش احنا الكلام بصراحه ده الوقت لا قالوا قالوا هيعملوا تحفظ القرآن في تحفيظ القران اما نشوف الدوره الرسالهويه اللي نشوف ان شاء الله فحفظ القرآن يا جماعة كل واحد فيكم يشوف تحفيظ في مسجد الشيخ احمد جلال في تحفيظ ده طبعا النقطه دهو في انا معرفش والله تحفيظ ثاني في في مسجد توحيد يوم السبت العصر في تحفيظ شوفوا يا جماعة مسجد توحيد كل يوم بعد الفجر في تسميع لللي بيحفظوا شوفوا اي تحفيظ المهم لازم تحفظ لازم تحضر الدروس لازم تحتك بالدروس والعلم وال وال وال والتفسير والسنة ودروس شيخ حسان وتسمع سلايت لازم تسمعها يا جماعه عشان نلحق بقى يوصل إلى الله سبحانه وتعالى ده ويعني نقتل بما ملائكنا به إن الله وملائكته حتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير ربنا يجعلنا جميعا منهم يا رب الله أمين سبحانك اللهم وبركاته